أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون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 ما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم نَحْنُ نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه imam min